فَنَادَوْا وَلَا تُحِينُ مِنَّا وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابَ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آليتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أو نزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لمّا يذوقوا عذابًا أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب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 صَيْحَتًا وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاق وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا الْقِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ يُصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأيد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 إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفل ليها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ إِلَى بَعْضٍ بَغِيَ بَعْضٌ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين النَّاسِ بالحق وَلَا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله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 فدَّ تَوَارَتْ بِالْحجابَ رُدّ عَلَْ فَطُوَفِي قَمَصحَم بِالسّوق وَْأَعناقَ وَل قَدِفَةًَّ سُلَمَانَ وَأَلقَنَا على كُرسّه جَسَدًا ثَُّ أَناابَ.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 نائ و غواص وان خارين مقرنين في الاصفاد هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب وان له عندنا لذلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب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 ملیا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 هَذَا وَإِنَّ لِالطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَذَا فَلْيَذُوقُوا حَمِيمَهُ وَغَسَّاقًا وَأُنْخَرِ مِنْ شَكْلِ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 إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاسُمُ أَهْلِ النَّارِ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ وَضَبَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ أَنَا نَذِيرٌ مردون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 تیو مینا سو قال فانك من المنذرين الى يوم الوقل المعلوم قال فبعزتك لا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول لاملا ان جهنم منك ومن